ما بين الكلمة والمعنى بحور احساس و في الحب ما تقلش ده كله تقال بتفرق بس لو كان الكلام حساس بيتصدق ويوصل كل شيء يتقال انا شعري الدنيا بحالة عيني اول ما بشوفك حب جد جد حقيقة انا حب الدنيا بحالها اكثر منو انا حابها انا نفسك المقاولها توصف لك كل ما بحبك بحبك بحبك بحبك بحبك, بحبك, بحبك, بحبك Blah لفلك انت اغلى حاجه في حياتي ده انا مهما اوصفلك ايه بيحصل لي وانت معايا بسكت بس بقلبي بيتكلم وبيحكي لا اللي انا مش قادر اقوله شايله للي جوايا انا حب الدنيا ضايلها اكتر منه انا حبيتك انا نفسي في كلمه Vlak, Ik ben